أكرم الله بعقيدة وأكرمها برسالة وأكرمها بقرآن إلى محفوظة اليوم الدين وبخاتم النبيين ماذا تريد أمها أكثر من ذلك ومجد عظيم صنعه الصحابة رضا عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين هؤلاء الناس يعني أعطونا ونحن جئنا الآن ضيعنا كل شيء جاسين وراء وراء ورا الدنيا زائلة أن السيوف الثالثين أجفالها وشكت غبار الظل في أوطانها أنت سيوف الثأر في وشكت غبار الظل في أوطانها ومضت إلى الأبطال تابعث صوتها وتذوب من zanin 'adha عدا وتئن قهرا من اسا هجرانها ورات ماسينا فثارت عزتا اين الاولى سلل ضاء اجفانها كوث الاكف على العدا وتئن قهرا من اسا هجرانها ورات ماسينا فثارت عزتا اين الاولى سلل ضاء من ألم النواة وتهيم شوقاً في يدي فرسانها تشكو السيوف الغر من ألم النواة وتهيم شوقاً في يدي فرسانها يا ويحنا أو ما نجيب سيوفنا ashjanha <mimitation> وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجداً ساد في أزمانها الآن قد آن آل المسير على اللغا كي تحفظ الأوطان من عدوانها وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجداً ساد في أزمانها الآن قد آن آل المسير على اللغا كي تحفظ الأوطان من عدوانها وتعيد متن السديد بتمجده ونفك قيدا ظلل من من شجعانها وتعينوا متن السديد بتمجده ونفك قيدا ظلل من شجعانها وتقوم رايات جهها تصول خيل الله في ميدانها تبك النساء من, من أراضي أمتي لك العدو بها جراح هوانها سكب المهانه في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها فبكل صطع من اراضي امتي مك العدو بها جراح هوانها سكب المهانه في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها فالمسجد الاقصى وقبته ارتمت ارتمت تشكو المهانة من أساق خذ لا نهاق نها. فالنسجد الأقصى تشكو المهانة من أساق خذ لا نهاق تعلي المآذن فيه صيد فات النداء حتى بكى حيران صوت اذانها وطئ اليهود تراله يا ويحنا وما يحرك امه ايمانها تشكل جراح لنا فنسبل ادمعا علل الدموع تزيل من احزانها وطئ اليهود ترابه يا ويحا او ما يحرك امه ايمانها تشكل جراح لنا فنسبل ادمعا علل الدموع تزيل من احزانها او هم من هذا الهوال اماله سيف يعيد لأمة تيجانها رباه هذه أمة ألوابها نزف الجراح وزعزعت أركانها خارت قواها واستبد بها الرداء ظلت مراكبها هوى شطانها خارت خطاها ذلة حتى غدا تشكو مهانتها إلى سجانها ربا هنا اصرك مامل نامل عجل به الحق من مأملي عجل به والسيوف من من اجفانها رب هنا عجل به عجل به والسيوف فالحق من من اجفانها